Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rjim. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah Rabbı Alaamin. Al-Rahman R-Rahim. Malik Yümd Din. Gayr-el malzub عليهم ولذ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 إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرطان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تباعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك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 إنه عليم بذات الصنور وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولاً. وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفنحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعون فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا مرئاء الناس ويصدون عن سبيل الله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 ''İn şer التواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون ''الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون'' فَإِمَّا تَخَافَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فِشَتَّتَ بِهِمْ مِّنْ حَيْثُ شِئْتَ وَلَٰكِنْ لَا تَقْتُلْ نَفْسًا إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن يُقَاتِلْكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَلَا لَا يُحِبُّ الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعد لهم ما استطعتم من قوة وما الخيل ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم وأخرى من دونهم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 فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَاءِ إن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ و الله الرحيم، ve eğer irid فقد خان الله من قبل فامكن منهم، و عليم حكيم.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 وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَبِعْضِهِمْ أَمْرِيَاءُ بِعَضْضٍ إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجه وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهجروا وجاهدوا معكم وجهادوا معكم فأولئك منكم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.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 فَإِن تُرْتَنُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُم غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوا شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُتَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُزُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ ك فَإِنَّ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَبُوزَكَاتَ فَخَلُوا سَبِيلَهُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيعٌ رَحِيمٌ وَإِنَّ أَحَدًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَرَّكَ فَأَجِيرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُونَ لَا يَعْلَمُونَ Kifayet olmayanlar için, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın إن الله يحب المتقين كيف وَإِذْ هَرُوْعَلِيْكُمْ لَا يَرْقُوْضُ فِيْكُمْ إلَّا وَلَذِمَّ يُرْضُوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَ أَقْلُوْبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُوْنَ إِشْتَرَوْ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيرِهِ إِنَّهُمْ سَأَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ لا يرقبن في مؤمن إلا ولزمه وأولئك هم المعتدون فإذا تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات قوم يعلمون وإن كسو من بعد عهدهم في دينكم قاتنؤ أئمة الكفر، فقاتنؤ أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتنون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة. Etepşşonu them, f Allahu ahpu an tepşşonu inkürtü müminin. Kattilu them, yezbuhum Allahu ve عليهم ve yezfi cdura tümü ve yezhib rizqulubihim وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا ولم يتخذوا ولم يتخذوا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ اللَّهِ ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكثر أولئك حمضت أعمالهم وفي النارهم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وات تزكى. وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم ثقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ Yubşşrhum Rabbhum bi rahmeti minhu arıḍwan ve cenneti luhu fiha nəgīm muqīm, halidin fiha abda. İnna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 Vatijaratı, teşşehun kesadı, ve masakil terzouna, ahpb eylekum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 vaqat aliyim ve vaqat aliyim arıbıma rahibet, sonra onları müdderim, sonra Allah sekil etti onları Ressulü ve müminlere ve anzalajınudanıb tera وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يساء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا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 ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعظوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم وأهبانهم أربابا من دون الله والمسيح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 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلي ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أبوال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يَكْنِزُونَ الذاب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم والظهرهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوق ما كنتم تكنزون. إن عدَّة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلَّف السماوات والأرض. يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ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 يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فقلت إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذلكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصروه الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنيني إذهما في الظار إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينة عليه وأيده بجنود لم تروها لم ترواها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم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 وسيحلفون بالله لو استضعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 ولم أرادوا الخروج لعدوا لهم عدة ولكن كرههم اللهم يعثهم فثبضهم, فثبضهم وَقِيلَ وقيل بعده مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبلا ولا أنظروا خلالكم يبغونكم الفتن وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أبر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقضوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين İnat ucbek hasanet tesrüm, ve inat ucbek mucibet, yiyolul, hadahezna amrana min qadil, ve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 وَيَحْدِيثُونَ عَنِ النَّبِيِّ كَذِبًا إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَطُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً إِلَّا غَرَّارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَوِ الْأَلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ عِظُمَ مِنْهَا رَضُوا وَإِلَّا عِظُمَ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاد وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن سبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُهُ أَيْسَرُ لَكُمْ أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُوا لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ ليرضوكم والله وَاللَّهُ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ يُحَادُدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ geneb'u bima fi qulubihim Un istehze'ul, inna Allahu mukridum ma tehdarud, ve la in sallatum, la yiqolun, inna ma kunna nakhubu na al-'ab, Ba ifetem bir m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 وَخَوُلُتُمُ الَّذِي خَادُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُفْتَرَكَاتِ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 Yajlıfoon billahi maa kalu wa laqad kalu kerimeta al-kuferi wa kafaru ba'da islamihim wa hemu bima lem فَإِنْ يَظْبُؤْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ في الأرض من ولي ولا نصير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 مَرَدُّ الظُّلُمَاتِ فَأَعْطَاهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إلى يوم يلقونه بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُهُ مَا وَعَدُهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ ونجواهم وأن الله علام الذين يلمزون المطفعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم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 فَإِنْ حَلَّ مُخَلَّفٌ بِمَا وَعَدَهُمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهَ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَوْحَكُوا قَلِيْنًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعْيَ أَبَدًا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 İnnehum kafaro bil Allah ve Rasulini ve matu vehum fasiqun. Ve la tugi bek amaluhum ve auladuhum. İnne ma yuridu Allah ayugi gizbuhum وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَن آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّغْنِ مِنْهُمْ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّغْنِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُم الْقَاعِدِينَ رضو بأي يكون مع الخالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسل والذين آمنوا معه جادوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك م وأولئكهم الله لهم تاجر من تحتها الأنها رحالين فيها ذلك الفوز العظيم و جاء المعذرون من الأعراب ليذن لهم و سَنُيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نصحوا لله ورسوله مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ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 إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَغِبُوا أَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَمَالِ فِي وَطْءِ بَطَرِ